قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ دْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا